هم الذين يقولون لا تنفقوا على من علم درسوا لله حتى يفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون لا إِلَّا وَجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ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 فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى أَجَلِهَا وَاللَّهُ تَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ